لآن لا لا لا ل ا ق ر آ ن ا ل ل ه ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل الرحيم, الرحيم مالك الدين ر ح ي يوم م إياك وإياك نعود ن س ت ع إ ن التقنيه ص ر ا ا ط ل م س ي ي م صراط ل ذ أنعمت ع ل م غير ا ل م ض ط و ب عليهم ولا ا ل ض ا ه ر you هدمت صوامع و ب ي ع و ص ل و ا ت ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ي ن ص ر إ ن الله لقوي عزيز الذين إن م ك ن ا ه م في ا ل أ أ ر ض ن ا ب ل وآتوا ا للعلوم أ ر و الاسلاميه ل موسوعه النابلسي م ك ل للعلوم وإن الاسلاميه افلم َْ يسيروا َِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فتكون َََُ لهم َُْ قلوب ٌُُ يعقلون ََُْ بها َِ موسوعه النابلسي ك ك أ ن للعلوم ا ل ا ب ل ك م ي ه i o n t gonna...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 I'm not a man. ينسق اسماء ل ل الله ي الحسنى ا عليم ق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 موسوعه ا د ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إ ل ى صراط م س ت ق ي م و ل ا ا ي ز ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في إرية م ا ل ا س ل ا م ي أ ت ي ا س م ع ا م ا ل م ل ك يومئذ ك ف ر و س و ع ه ا ت ن ا ف أ و ل س ي ل ل ع ذ ا ب م ي و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا ف ي س ب ي ه م و أ و م ا ت و ا ب ل ذ ي ل ل ج ر و م الاسلاميه و َ إ ِ ن َّ الله ََّ لهو َ خير َْ ا ل ر ا ِ ق ي ن ليدخلنهم ََُُِّْ مدخلين ََ يرضونه َُّ م ْ مُدْخَلَا Allah in a lot